وذلك لأن أهل السنة والجماعة عندهم اعتقاد وعندهم عمل ولا شك أن العمل من, نتيجته... العمل من نتيجة الاعتقاد فإذا كان الاعتقاد جازما فإن العمل يكون صالحا وكثيرا فلذلك اختير هذا العنوان عند أهل السنة والجماعة أين يتلكون الأدلة فنحب أن نذكر مجملاً عن عقيدة أهل السنة وعن أعمالهم ثم نذكر مصادرهم يعني أدلتهم التي اعتمد فيها على هذه العقيدة ونبين أيضاً بعض ما يتشبث به المخالفون لهم ولو كان ذلك في مواضيع أخرى تأتي إليكم إن شاء الله نقول إن أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه وطريقته ويسمون أهل السنة لأن عقيدتهم وعملهم يعتمد على السنة ولأنهم يستدلون بالسنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم يتبعون وصية أهل وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم فقد هبت عنه أنه قال أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سنتي يعني طريقتي أي تمسكوا بهذه السنة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها خلفاؤه الراشدون والتي عمل بها صحابته والتابعون لهم بإحسان فكلهم على هذه السنة وهذه الطريقة كذلك أيضا يسمون أهل الجماعة أي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق اجتمعوا على الصواب ولو كانوا قليلا في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة فإنهم أهل الجماعة وهم أولى بأن يكونوا على الحق مجتمعين وان وان خالفهم من خالفهم ولذلك يكون اجماعهم حجه ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان نيتها هذا وسادس اهلها سادس عشرها اجماع اهل الحق اعني حجه الازماني من كل صاحب سنه شهدت له أهل الحديث وعسكر الرحمن فيدخل فيهم الصحابة كل الصحابة كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أن أهداً من الصحابة انتحل بادعاه أو خرج عن طريقة أهل السنة بل كلهم رضي الله عنهم على السنة النبوية كذلك أيضا يدخل فيهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم ومن أشهرهم الفكهاء السبعة الذين ذكرهم بعض العلماء بقوله إذا قيل من العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه هؤلاء الهكهاء السبعة في المدينة أربعة منهم من قريش وواحد من الأنصار وواحد من الموالي وكلهم مشهورون وواحد من هذين وكلهم مشهورون بالعلم عقيدتهم هي ما تلقوه عن, عن علماء الصحابة رضي الله عنهم ويدخل فيهم أيضاً الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فإنهم الأئمة المتبعون المقتدى بهم المعتره بفضلهم كل من ينتسب إلى الإسلام فإنه يعتره بفضلهم ولابد عالمًا أنه ينتهي في الفروع إلى أحدهم إلى أن يكون على مذهب أحدهم في الفروع وإذا كان كذلك فإن الواجب أيضًا أن يكونوا قدوةً في السنة قدوةً في العقيدة إذا أخذت أقوالهم واقتدي بهم في فروع الإسلام فبطريق الأولى أن يقتدى بهم في أصول السنة في العقيدة وكذلك من أهل السنة علماء الحديث المحدثون أهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة وأهل المصنفات وأهل وأهل الصحاح الزائدة على الصحيحين لا شك أنهم جميعاً من أهل السنة ودليل ذلك محتوى عليهم مؤلفاتهم فإنك ترى أن البخاري رحمه الله هو إمام المحدثين بدأ صحيحه بالإيمان وهو يتعلق بالعقيدة وختمه بالتوحيد وهو أيضا يتعلق بالعقيدة وكذلك الإمام مسلم بدأ صحيحه بالإيمان وأتى فيه عنده من الأحاديث الأحاديث الصحيحة التي صحت على شرطه وبين فيها معتقد أهل السنة في كل ما خالفهم فيه من خالفهم من الممتدعة كذلك أيضاً الإمام بن ماجه بدأ سننه بالمقدمة التي ضمنها العقيدة وهكذا أيضاً أبو داود جعل في آخر كتابه كتاب السنة قبل الأدب وبين فيه معتقد أهل السنة ومصادر أهل السنة التي يرون فيها أو يعتمدونها من الأهالي الصحيحة الثابتة ويقال كذلك في بقية العلماء الذين كتبوا في السنة فإن الإمام أحمد رحمه الله كاتب رسالة في السنة مطبوعة باسمه كتاب السنة وكتب أيضا رسالة فالرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وكتب أيضا رسالة أخرى تتعلق بأصول السنة وابنه الإمام عبد الله له أيضا رسالة مطلوعة محققة بعنوان السنة وكذلك تلميذه أبو بكر الخلال له كتاب أيضا مطلوع محقق اسمه السنة وهكذا زميلهم ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة وكذلك لهم معلّهات تأتي على هذا المعنى ككتاب الإيمان لابن منده وكتاب الإيمان لابن أبي شايبع والإيمان لأبي عبايد القاسم بن سلام وكذلك كتاب التوحيد لابن منده والتوحيد أيضا لابن خزائمه وكتاب الشريعة للأجر وكتاب شرح أصول أهل السنة للنكائي وكتاب الإبانة لابن بطة هؤلاء من علماء أهل السنة ولهم مؤلفات بيّنوا فيها مصادرهم التي اعتمدوها لا شك أنهم لما اعتنوا بالسنة وألفوا فيها عُرِفَ بِذَلِكَ مُعْتَقَدُهُمْ وكذلك ناقشوا ما لبس به الممتدعة وردوا على أباطيلهم مثل الإمام عثمان الدارمي له كتاب اسمه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المرئيسي العديد وله كتاب الرد على الجهمية إذا نظرنا في هذه الكتب ونقول إن على طالب العلم أن يعتني بكتبهم وأن يحرص على اقتنائها وهي او الحمد لله موجوده مطبوعه ومحققه ومتخانه من على اساني بها وفي متناول الايدي وليس فيها والحمد لله شيئا يخالف المعتقد السليم بل كلهم اكثروا ادما فيه الصواب من العقيده السليمة هذه معتقدات أهل السنة وإذا نظرنا في هذه الكتب نجد أنهم يعتمدون فيها على الآيات والأحاديث هذه هي المصادر الصحيحة مصادر أهل السنة في المعتقدة أولها وأساسها كتاب الله تعالى وذلك لأن الله جعله بيانا للناس في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى فهو بيان ولا شيء أبين منه فيكون هو أصل المصادر التي تعتمدها معتقدات أهل السنة والجماعة سماه الله بياناً وسماه هدى وسماه رحمة وشفاء في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه كلها صفات لهذا القرآن ومن اعتمد هو واستدل به فلن يجد, يجد مخالفه سبيلاً إلى إبطال ما تشبه به أو ما رد أو ما اعتمده وذلك لأن القرآن هو أصل الأدلة وهو الدليل الأصلي وهو الذي يجب أن تعتمد دلالته فاعتمده أهل السنة في الآيات الصريحة وكذلك أيضا اعتمدوا المصدر الثاني الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث التي رواها الثقاة الأثبات عالما عن عالم وعلم ثبتها العلماء وأرواها بالأسانيد الصحيحة إلى أن دونوها لمؤلفاتهم وتكلموا على أسانيدها وتكلموا على الرجال الذين نقلوها وبينوا صحتها وذلك لأنها هي المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى فإنهم عرفوا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أنزل إليه في قوله تعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم وعرفوا أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا من الله وتعليما من الله تعالى له فهو الذي فهو الذي بين هذه الشريعه وهو الذي اوضحها كما اومن اوضحها وضوحا كاملا فليس بعد اوضه و بعد بيانه بيانا لا شك أن هذا دليل على انها مصدر قد أخبر الله تعالى بأن البيان منه في قوله تعالى ثم إن علينا بيانه فبيان القرآن على الله تعالى ألهمه نبيه وعلمه إياه ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأصحابه وأوضحه وقد شاهدناه الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا له بالبيان وشاهدوا له بالبلاغ فيقول أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه إلا ذكر لنا منه علماً هذا واضح على أنه بلغ كل شيء علم أمته ما أرسل به وذلك وظيفته ثابت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله بالنبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم هكذا أخبر بهذا الخبر ولقد بلغه صلى الله عليه وسلم وترك أمته على البيضاء كما ثبت عنه أنه قال لقد على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك وذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة بعد صلاة الفجر فجعل يذكر بدء الخالق ويذكر مأماء حصل للأولين والآخرين واستمر يذكر من أول الخلق إلى آخره إلى أن ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حفظ ذلك من حفظه ونسيعه من نسيعه قام مرتين فجعل يعلمهم من صلاة الفجر إلى أن أذن الظهر نزل وصلّى ثم صائد بعد ذلك ثم استمر يعلمهم حتى أذن العصر ثم نزل وصلّى ثم استمر يعلمهم إلى أن أذن المغرب يعني طوال النهار كله وهو يعلمهم لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا عنه هذه العلوم ولا شك أنه تطرّك إلى ما يجيب أن يقولوه وما يجب أن يعتقدوه في صفات رب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي كلامه وفي أمره ونهيه وقضائه وقدره ووعده وعيده لا بد أنه بيّن ذلك لهم لأن هذا أهم المهمات أهم شيء يحتاج إليه المسلم أن يعرف ما يقوله في ربه تعالى في أسماء الله وفي صفاته وكذلك أيضاً ما يعتقده في صفات الله ما يعتقده بكلبه وما ينطق به بلسانه فلابد أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته البيان الواضح ولا شك أن المصادر التي هي الكتاب والسنة فيها أوضح بيان وأعلاه وأجلاه فيما يتعلق بهذه العقيدة فهذان مصدران أما المصدر الثالث فهو أقوال الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأن الصحابة قد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بفضلهم وقال خير الناس قرنعي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأثبت أن القرن الذي بعث فيهم خير الناس ولا شك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم صاحبون بيهم صلى الله عليه وسلم سيماء الخلفاء الراشدون فصاحبه من أول البعثة إلى أن تؤفي ثلاثا وعشرين سنة ولا بد أنهم في هذه المدة تعلموا منه تعلم القرآن وتعلم السنه وتعلم الاعمال وتعلم الفروع والاوعيه والنواهي والهرائض والشرائع ولا بد ايضا انهم تعلم العقائد التي يعقد عليها القلب فلا بد ان يكون لهم العلم بها من أين أحد هذه العلوم التي تكلموا بها لا شك أنهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم معلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئاً أنزل إليه بل ما أخبر الله تعالى بأنه قد أكمل له الدين أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم فلما أخبر بأنه أكمل الدين كذلك شهد الصهابة رضي الله عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمر الله امتثالا لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هكذا أمره بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعلها ما رسالته والله يعصمك من الناس فشهدوا له بأنه بلغ ما أنزل إليه ولا شك أن أولى ما يبلغه أمر العقيدة التي يعكد عليها القلب لا بد أنه بلغهم وعلمهم فإذا جاءت الأحبار عن الصحابة بأنهم أفتأوا بكذا أو قالوا كذا هما يتعلق من عقيدة فإنها تعتمد أقوالهم وتكون مصدرا من مصادر العقيده فهذه ثلاثة مصادر كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة وإن لم يصرحوا بأنهم أخذوا هذه المكانات عنهم فإنهم مأمونون في أن يقولوا على الله بغير علم وكذلك الصحابة موثوق بهم لا يتجرأ أحد منهم أن يتكلم الله تعالى أو في صفاته بغير علم فإن الكلام الله بغير علم ذنب كبير كما قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الهواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغية بغير الحق وأن تشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فهكذا أخبر الله تعالى أخبر بأنه من قال على الله بغير علم فإن ذنبه أكبر من الشرك فالصحابة ينزهون أن يقولوا على الله تعالى بغير علم وكذلك تلامذتهم من التابعين الذين تلكوا عن الصحابة رضي الله عنهم تلكوا عنهم الأمور الاعتقادية كما تلكوا عنهم الأمور العملية أمور الصلاة والصيام وما أشبهها وكذلك الحلال والحرام من المعاملات ومن الأنكهات ونحوها تلقوها أن الصحابة رضي الله عنهم فكذلك تلقوا عنهم أمور العقيدة أسماء الله وصفاته ووعده ووعده وثوابه وعقامه وعمره ونهيه وقضاءه وشره وقدره كل ذلك لابد أنهم تلقوا عن الصحابة فتكون أقوالهم بإعجابهم ومعتمدة مصدراً من مصادر العقيدة أقول أولئك التابعين وقد اعتمد الأئمة أقوال التابعين وجعلها أدلة فيما يتعلق بالشرق فنقول كذلك أيضاً فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالاعتقاد تجدون أن الكتب المؤلفة التي أشرنا إلى بعضها في باب العقيدة كثير منها ينتهي إلى التابعين فيتمدون قول قتادة وقول عكرمة ومحمد بن سيرين وابن أبي الحسن البصري وسعيد بن المسيم وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن حتبة بن مسعود وأبي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحالث بن هشام وأشباههم من علماء التابعين توجد لهم أقوال معتمدة فيما يتعلقوا بأصول الدين فيما يتعلق بالعقيدة ولولا أنها معتمدة ويستدل بها ما كتبت في كتب العقيدة فنعرف أن الإمام عبد الله الزارمي صاحب السنن المطبوعة بدأ سننه بمقدمة العقيدة وكثير من تلك الأقوال التي تتعلق بالعقيدة اعتمد فيها على أقوال الصحابة واعتمد فيها على أقوال التابعين ولا شك أن هذا اعتراف منهم بأن التابعين محل قبول وأن أقوالهم من مصادر الشريء التشريع كذلك أيضاً من المصادر أقوال الأئمة الذين اتخذت مذاهبهم معتمدة الأئمة الأربعة يعترف أتباعهم بهظلهم فخالق كثير يقولنا نحن على مذهب أبي حنيفة على مذهبه ولكن على مذهبه في الفروع يعتقدون أنه ذو مذهب متبع كذلك كثيرون أيضا يعتمدون مذهب الشافعية, مذهب الشافعية رحمه الله يعتمدونه في الفروع وإذا كان كذلك فإن أقواله في الأصول معتمدة لا يمكن أن يقول في الأصول خطأاً وأنتم تتبعونه في الهروع فإن عناية أولئك الأئمة بالأصول أولى من وأشد اهتماماً من عنايتهم بالهروع وكذلك الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد لا شك أن أقوالهم معتمدة فالذين اعتمدوا على غيرهم اعتمدوا على حطا نشاهد أو نعرف أن كثيرا من الشافعية ومن الحنفية تركوا معتقد أبي حنيفة والشافعي في الأصول وصاروا يعتمدون على الأشعري على معتمد الأشعري مع أن الأشعري رحمه الله كان له ثلاث حالات الأولى كان معتزريا كان على مذهب الجبائي والجاهظ وبالهدئ للعلاف يعني على معتقد الأسعرية المعتزلة ثم ترك هذا المذهب لما ناظر إشايخه فوجد عنده خطأ وتمذهب بمذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب كان جدلياً عالماً بعلوم الجدل ثم ألف مؤلفات كثيرة على هذا المعتقد الذي هو معتقد ابن كلاب وانتشرت تلك المؤلفات ثم في آخر أمره رجع عن ذلك واعتمد معتقد أحمد ابن هنبل رحم الله وصرح بذلك في كتابه مقالات الاسلاميين وفي كتابه أيضا البيان في اصول الديانه ومع ذلك فان هؤلاء الشافعيه تركوا عقيده الشافعي وصاروا على عقيدة يقولون إنها عقيدة الأشعري تركوا أيضا عقيدة مالك وعقيدة أبي هنيفة وانتمعوا إلى مذهب الأشعري الذي رجع عنه وصار على ما اعتقد أهل السنة فنقول إنما اعتقد أهل السنة الاعتماد على هذه المصادع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة وعلى أقوال التابعين وعلى أقوال الأئمة أئمة الدين وكذلك على أقوال أهل الحديث أهل الحديث الذين اعتمدوا كتب الحديث والذين اعتمدوا علم الحديث وتمسكوا به هؤلاء أيضا أقوالهم مصدر ولكن نعرف أن المحدثين كالبخاري والمسلم والإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بداود والترمذي والنسائي وابن معجة والدارمي ونحوهم أنهم لم يقولوا شيئا من قبل عمهسهم بل أو مذاهبهم يعتمدون فيها على الأحاديث فتجد البخاري يجعل على الحديث باباً أو بابين يستدل به على صفة من صفات الله تعالى أو على إدة صفات فإعتمادهم على الأحاديث فهذه هي مصادر معتقد أهل السنة لا شك أن اعتمادهم على القرآن هو الأصل وذلك لدلالة القرآن على هذه الأدلة على هذه المعتقدات ولكن المخالفون لهم الذين ينتهجون بدعا يعترهون بأدلة القرآن ولكنهم يسلطون عليها التأويلات حتى يبطلوا دلالتها لألا تنقض معتقداتهم وتأويلاتهم وتحريفاتهم بالأحرى باطلة يعرف بطلانها من تتبعها ولذلك كانوا لا يرخصون لأتباعهم في قراءة كتب أهل السنة بل ينهون عنها لما طبع كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله صار كثير من المعاصر من الأشائرة ونحوهم لينهون عن قراءته حتى قال بعضهم ليس كتاب توحيد إنما هو كتاب شرك أو كتاب تشكيك أو كتاب تشبيه هكذا يرمون أهل السنة معلوم أن ابن حزيمة ما جاء بشيء من قبل نفسه إنما أتى بالأحاديث رواها بأسانيدها المعتمدة وكذلك أيضاً اشترط في تلك لصحتها ألا يكون فيها طعن ولا يكون فيها طعن في الروات كما ذكر ذلك في مقدمته أو في عنوان كتابه كذلك هؤلاء المبتدعة ينهون عن قراءة كتب أهل السنة ويقولون لا تذكر أدلة الصفات متتابعة فيصعب علينا تأويلها اتركوها كما هي فالآيات التي في القرآن آيات إثبات العلو متفارقة في القرآن وإذا جمعناها في باب صعب عليهم أن يؤولوها فيقولنا كما هي في سورها حتى يصعب علينا تأويلها ثم معلوم أيضا أن المخالفين يعتمدون على العقل ويجعلونه مصدرا أي أن العقل من المصادر التي تعتمد في العقيدة فنقول إن العقول الصحيحة والأفكار السليمة تؤيد ما ذهب إليه أهل السنة ولأجل ذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن العقل يثبت الصفات ولا فيها. وأن الذين يعتمدون على الأقل متهافتون مختلفون مطلبة أقوالهم يعرف أن اثنين من علمائهم يختلفان في صفة فهذا يقول يثبتها الأقل وهذا يقول ينفيها الأقل صفة واحدة يثبتها هذا وينفيها هذا لا شك أن هذا الدليل على أن تلك العقول ليست عمدة كذلك أيضاً يشاهد أن بعضاً منهم يكون زماناً على إثبات ثم يختلف به الحال فينفي أو بالعكس ينفي صفة ما يثبتها نفيتها بالعكل هذا بالعكل هل تجدد لك عكل؟ هل ركب فيك عكل جديد؟ فنقول إن العكل السليم إن العكل الصحيح من مصادر أهل السنة وإن أولئك الذين اعتمدوا العقول عقولهم مضطربة فيكون العكل الصحيح أيضاً مصدراً من مصادر أهل السنة فنقول نتواصى يا معشر أهل السنة والجماعة على أن نكتصر على هذه المصادر فكتاب الله تعالى موجود بيننا ونتواصى بالاقتصار على تفاسير أهل السنة وذلك لأنه قد تنع كثير من الممتدعات فأفسدوا الآيات التي تخالف معتقدهم مثلا تفسير الإمام بن جرير هذا من معتق على معتقد أهل السنة تفسير ابن أبي حاتم هذا أيضا من أهل السنة تفسير البغوي على معتقد أهل السنة تفسير ابن كهير هؤلاء يسوقون الأساند والأحاديث وكلهم يعتمدون الدليل فهذه معتقدات أهل السنة يوجد تفسير على ممتدعه طبع كتاب أو تفسير للموردعي وهو معتزلي تفسيره يعتمد على أقوال المعتزلة غالبا وكذلك تفسير الزمخشري الذي سماه الكشاف هذا اعتمد فيه على العقل لأنه معتزلي وحرح فيه الآيات وكذلك تفسير الأشائرة تفسير البيضاء تفسير أبي السعود يتفسير النسفي وما أشبهها هؤلاء أشائره وإن لم يكونوا معتزلة يثبتون بعض الصفات ولكن يتأولون كثيراً من الصفات فلا تعتمدوا تفاسيرهم بما يتعلق بالأسماء والصفات وإنما تؤخذوا تفاسير أهل السنة أما كتب الحديث فنقولوا إنها الحمد لله واضحة الدلالة لا تحتاج إلى شروح شروح الذين شرحوها غالباً أدخلوا فيها كثيراً من التأويلات والتحريفات التي حرفتها وصرفتها عن ظاهرها حرفوا كثيراً من آيات الصفات ومن أحدها الصفات التي يمرون بها فلذلك يقتصر على المتون كتب الصحيحين وكتب السنن وكتب المسانيد وما يشبهها هي واضحة فلا حاجة بك إلا أن تكرأ معلها من الشروح إلا شروح الكلمات وما يشبهها الذين شرحوها أدخلوا فيها شيئا مما يتعلق بالتأويلات من الأئمة الذين يظن بهم الخير ولكن دحل فيهم شيء من التأويل الخطابي الذي شرح سنن أبي داود ولما شرحها تأول كثيرا من الصفات ولعل سبب أنه قد تمكن عندهم مد هذب الاشاعره فراوا انه اولى بالاتباع وكذا لك بعده النووي صاحب شرح مسلم لما اتى على الاحاديث التي فيها شيء من الصفات تخالف معتقدهم فعلت عليها تاويلات كاهذه النزول واحاديث المجئ وما أشبه ذلك وهكذا بقية الشروح فالمتون فيها الكفاية إن شاء الله هذه هي المصادر المعتمدة عند أهل السنة من تمسك بها نجا ومن طالع كتب المعتزلة والأشعرية والممتدعة فإنه على خطر نسأل الله أن يرزقنا التمسك بدينه والعظة عليه بالنواجد وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنظل إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على محمد نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين على ما تفضل به وآجاد من ذكر مجمل مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة نحاول أن نستعرض الأسئلة التي تتعلق في الموضوع هل نستطيع دراسة العقيدة من خلال الكتب والاعتماد عليها بصفة كاملة؟ وهذا وهل هذا يغني عن التلقي أم لا بد من التلقي؟ وهل يصطق هذا الكلام أيضاً على بعض الأشرط الموجودة في شرح كتب العقيدة؟ يمكن يمكن ذلك لمن معه فهم وعلماً بالاصطلاحات اللغوية وكذلك بالقواعد النحوية وكذلك بمبادئ العقيدة إذا كنت قد درست النحو وعلمت قواعد النحو كذلك عرفت اللغة فصيحها وما وضيف إليها فهمت مفردات اللغة وجملها وكذلك أيضاً عرفت مبادئ العلوم ومبادئ العقيدة ففي إمكانك أن تستفيد من الكتب التي أشرنا إليها وذلك لأنها واضحة وأقوال مبينة ليس فيها خبهاء وننصحك بأن لا تقرأ الردود عليها ولا تقرأ ما يضادها من كتب المعتزلة والأشاعر ونحوهم كذلك نقول عظف الأشرطة يستفيد طالب العلم الذي رزقه الله تعالى فهماً ومعرفةً باللغة يستفيد من الكتب ويستفيد من الأشرطة ولكن لا شك أن التلقي عن العلماء والقراءة عليهم لكل الكتب وعرضها عليهم أن فيه فائدة إضافة لما قد يشكر يقول هل مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر على باب العقيدة فقط أم يدخل في أبواب أخرى غير هذا الباب تعرفون أن العقيدة هي كل ما يعقد عليه القلب ولكن أكثر ما يطلقونه على الهروء على الأصول وذلك لأن المتكلمين لم يقبلوا الأحاديث في الأصول وقالوا إن الأصول قطعية وإن هذه الأحاديث ظنية هكذا يقولون فردوا بذلك الأحاديث التي في الصفات وجعلها ظنية الثبوت ومع ذلك فإنهم يقبلونها في الفروع فأهل السنة لم يفرقوا بل يقبلون ما جاءه من الأحاديه في الأصول ومن أحاديه في الوروع سواء كانت أخبار أحادي أو أخبار تواتر ولا شك أن الجميع يدخلوا في العقيدة فالدعوة إلى الصلوات من العقيدة أن الذين يتركون الصلاة أو ينكرون فرضيتها يمكننا شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة وكذلك بقية أركان الإسلام وكذلك تحريم الرباء وتحريم الخمر هذا أيضاً يدخل في العقيدة وكذلك تحريم الزنا وتحريم الجمع بين خمس في النكاح أو نكاح المرأة المعتدة أو ما أشبه ذلك كل ذلك معلوماً من الدين بالضرورة فالذين يخالفون فيه وقالوا إنهم قد خالفوا في أمر العقيدة يقول هل من الضروري على كل مسلم أن يتبع أحد الأئمة الأربعة أو وهل بالإمكان أن يتبع أكثر من إمام وهل يمكنه أن لا يتبع أحد نعرف أولاً أن الأئمة الأربعة ليس بينهم خلاف في العقيدة بل معتقدهم في العقيدة واحد فكلهم يؤمنون بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى ولا ينكر أحد ذلك منهم وإنما الذي أنكر ذلك المعتزلة الذي قالوا إن اسماء الله إعلام لا, لا أنها صفات وكل الأئمة الأربعة يثبتون صفة الاستواء وصفة العلو وإنما أنكرتها المعتزلة والأشعرية الحقيقة وكل الأئمة الأربعة يثبتون صفة الكلام أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وإنما أنكر كلامه المعتزلة وأنكر الكلام الحقيقي الأشاعرة فإنما كيف, يقال؟ كيف يقول أحد أنا شافعي في الفروع وأشعري في الأصول لماذا لا تتبع الأشعري في الأصول والفروع إذا كان عندك هم اعتمدة لماذا لا تتبع الشافعية في الأصول والفروع تجعل الشافعية في الفروع يعني في الصلاة وفي المبايئ البيوع وما أشبهها عمدة وتجعله في صفة العلو وصفة النزول وصفة الكلام ليس عمدة بل العمدة هو الأشعري لا شك أن هذا تناقض بين العلماء أهل السنة أن الأئمة الأربعة كلهم على عقيدة واحدة أما بالنسبة إلى الفروع يعني ما يتعلق بعض أركان الصلاة وشروطها كذلك نواقظ الوضوء وما أشبه ذلك هذه وقع فيها خلاف بين الأئمة الأربعة وسبب الخلاف الاجتهاد في فهم الأدلة أو في رؤيات فيها والإنسان إذا تبين له الدليل يقول به. إذا كان دليلاً واضحاً وإذا لم يتبين له فإنه يقول بقول إماماً من الأئمة المعتمدة يقول لنا جمالاء وأصدقاء في الدراسة وفي التعاملات الخاصة وتبادل المصالح من الرافضة فهل يكون التعامل معهم في حذر أم أننا نعمل أمنا نصادقهم ونزاملهم بغض النظر عماهم عليه من سبيل الصحابة وارتكاب لبعض الموبقات وهل يصدق عليهم لفظة رافضة أم أن الشيعة أيضا اسم لهم ابتلينا في هذه الأزمنة بهذه الطائفة الذين يدعون أنهم شيعة عليهم وهم بالحقيقة أعداء له فنقول خذوا حذركم فإنهم يكيدون لكم أكبر المكائد وينكرون وينكروا الله والله خير الماكرين فهم في هذه الدولة يحاولون أن يتكاثروا وإذا تكاثروا يحاولوا من الدولة أن تأذن لهم في الانفصال وأن تعتمدهم يطالبون بعد حين أن يكون لهم مناهج دراسية خاصة وتعتمد شهاداتهم في الوظائف ونحوها وأن يكون لهم قضاة خاصة من جامعات تختص بهم وتعتمد شهاداتها من الدولة وما أشبه ذلك وهم يحاولون أن يتكاثروا ولما كثروا في دولة الكويت حاولوا الانقلاب على الدولة وأرادوا أن يكون لهم قوة في الدولة وأن يكون لهم نفوذ ولكن انتبهت الدولة البحرينية فأبعدتهم عن الولايات وهكذا يجب أن نكون في هذه البلاد الحاصل أننا نقول إنهم أعداء ألداء وإنهم مخالفون لأهل السنة فهم مخالفون في الصحابة يكفرون الصحابة إلا أفراداً قليلين كصحيب وعمار وأبي ذر أما بقية الصحابة فإنهم يعتبرونهم كفاراً كذلك أيضاً يطعنون في القرآن يدعون أن الصحابة حذفوا منه فضائل أهل البيت أنهم حذفوا منه أكثر من ثلثيه كذلك أيضاً ي... هم أيضاً في العقيدة معتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق ليس الله تعالى بمتكلم وينكرون صفات الله وصفة العلوي وصفة النزول وصفة المجيء يوم القيامة وصفة السمع والبصل والعلم والقدرة والمحبة وما أشبه ذلك فهم معتزلة كذلك أيضا ينكرون قدرة الله العامة فهم, جبرية فهم قدرية في هذا الباب فجمعوا كل أنواع البداع هذه عقائدهم, عقائدهم. إن تاب أحد منهم رجع إلى المعتقد الصحيح فإننا نقربه عليه وإن بقوا على هذا المعتقد تبرأنا منهم وأبعدناهم وحذرنا منهم أما اسمهم الصحيح فورى في الله وذلك لأنهم حدثوا في, أول في وسط القرن الأول كان سبب حدوثهم في العراق لما كان الحجاج والخطب الذين يوليهم يكلفهم أن يلعنوا علي جن فكان أتباع علي المحبون له يتأسفون لذلك فصاروا يجتمعون ويختلقون أكاذيب في فضائل علي وكثر الذين يدخلون معهم ويكذبون ولما كثرت تلك الأكاذيب اعتمدوا جحالهم تلك الأكاديم وقالوا علي هو الإمام علي مظلوم من قبل الخلفاء غيره فنشأ هذا المذهب وتمكن في العراق ولما كان في آخر عهد بن أمية خرج زيد بن علي أخو زين العابدين زيد بن علي بن الحسين فدعا إلى نفسه قالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر فقال لا أتبرأ منهما هما صاحبة جدي فقالوا إذا نرفضك أو قالوا لا نبايعك قال ترفضوني فسموا رافضة قول هل يوجد في هذا العصر أناس من أهل الكتاب أم أنهم كفار ولا يوجد منهم أحد؟ يطلق عليهم أهل الكتاب أهل الكتاب يهم اليهود والنصارى ولا شك أن اليهود عندهم التوراة ولو كانت محرها وعندهم كتاب كبير يسمونه التلميذ التلمود وكتاب آخر يسمونه المنشأ في أهم اعتقدهم فأحبارهم وعلمائهم يقرؤون تلك الكتب ولكن الغالب أنهم لا يطبقونها النصار أيضا من أهل الكتاب وعندهم الإنجيل أو الأناجيل عندهم أربعة كلها تسمى أناجيل فهذه الكتب يعتمدونها ولكن الغالب الموجودين الآن أنهم لا يعتمدون هذه الكتب إنما لهم قوانين ابتكروها يقول ما هي الطريقة الصحيحة التي تذهب ما في القلب من شبهات وشهوات هل استعاذ من الشيطان والإيمان بالله تعالى وكذلك التأمل التفكر في آيات الله وفي عجائب مخلوقاته وكذلك قراءة القرآن وقراءة السنة وقراءة كتب أهل السنة وما أفاض في ذلك فهذه إذا تفكر فيها زالت الشبهات التي تعرض له إن شاء الله يقول نقرأ أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها نأمن من فضيلتكم التوضيح لهذا القول صحيح العلماء الذين هم محل قدوة الأصل أنهم لا يقولون إلا بدليل فيطالبون بالأدلة أو بالنقل عن من قبلهم فأقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها لكن إذا عرفنا أن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول إن أقوالهم عمداء لأنهم لا يكذبون ولا يقولون شيئا من قبل أنفسهم فتكون أدلة كذلك أقوال الصحابة التابعين تعتبر عظى أدلة لأنهم تتلمذ على الصحابة وأخذوا منهم فلا يمكن أن يقولوا شيئا بغير دليل وكذلك الأئمة الأربعة أما أهل الحديث فإنهم يستدلون لأقوالها ما قالوا قولاً إلا ذكروا عليه ذليلاً اقرأوا في آخر كتاب البخاري كلما ذكر باب باب إثبات كلام الله استدل له بحديث أو بآية وكذلك أيضاً الأئمة أو داود يذكر الباب ويقول باب القرآن ثم يذكر أدلة على أنه كلام الله وأشباه ذلك فأقوالهم يستدلون عليها بأحاديث يرونها بالأساني يقول هل صح النقل أو يصح النقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما صح ذلك عنه إنما أبو حنيفة أدرك العرب وأدرك اللغة الإيمان عندهم هو التصديق الجازم التصديق بالقلب ودل عليه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ففسر الإيمان بأنه التصديق ويريد بذلك الإيمان في اللغة ولكن نظرنا وإذا الشرع فقد أدخل عليه وجعلها من الإيمان فأصبح للإيمان اسم لغوي واسم شرعي فأبو حنيفة ما فسر إلا الإيمان اللغوي ولكن أتبعه تشبثوا بهذه الجملة وقالوا نذهب أبو حنيفة أن الإيمان هو التصديق وإلا ما يظن به أنه يمكر أن الأعمال من الإيمان يقول شكر الله لكم على ما بينتم من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ويوجد في الساحة مجموعة من الجماعات يعملون في حقل الدعوة لا يعتمدون على مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي فما هو موقفنا من هذه الجماعة وما هي نصيحتكم للذين يتبعونهم ويمشون معهم لا بد أن الداعي يكون له مصدر يكون له متمد. فنعرف أن كثيرا من الدعاة في هذه الأزمنة ينتقدون الكثير من السلف حتى رأينا كثيرا منهم يخطئون الصحابة يقولون أخطأ عمر وأخطأ الحسن البصري وأخطأ الشافعي قول لهم عجبا لكم متى كنتم تقاسون بهؤلاء الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحق وقالوا به متى كنتم أفضل منهم فإذا كان هناك دعاة يدعون إلى آراء ابتكروها فلا يعتمد قولهم ال الاعتماد على أقوال أهل السنة وكذلك على أدلتهم ومصادرهم فالذين يجعلون لهم طريقة يتركون فيها أقوال أهل السنة ومصادرهم لا يعتمد قولهم مهما كانوا وقد يقولون أو يذهبون إلى التمسك, بال... التمسك بمجرد العقيدة بمجرد اللفظ ويتركون العقيدة حوله من الأقوال أو من التفاسير تفاسير نبوية أو تفاسير من تفاسير الصحابة فيقولون هذا دليلنا ولا نلتفت إلى دليل غيره والجواب أن نكون ما فهمتم دلالته لو فهمتموه حقا لعرفتم أن الصواب مع الصحابة وأتبائهم يقول من قال بأنه ليس له مذهب إنما مذهبه الدليل والبيان لماذا نرد عليه نقول أهلا وسهلا مذهبك الدليل ولكن ما معتمدك؟ ألست تعتمد على روايات البخاري وروايات مسلم التي رواها بالأسانيد؟ لا شك أنك إذا لم تعتمدها بلا دليل معك ثم نقول أيضاً هل تتهم أهل المذاهب بأنهم تركوا دليلاً واضحاً؟ نقول إنك لا تجدهم مطعناً ولا تجد أنهم تركوا دليلاً صحيحا ذابتاً عندهم سيما اتبع الإمام أحمد لأنه رحمه الله كان متوقلاً في علم الحديث فإذا وجدت دليلاً قد خالفه الأئمة الأربعة صريحاً صحيحاً فلا نلومك إذا أخذت به ولكن هيهاته وهيهاته يقول هناك من يقول نأخذ ما وجدناه في القرآن وما, وما لم نجده فيه فلا نأخذ وفي كلام هذا يردون صحيح السنة فما هو كلامكم وما هو قولكم في هؤلاء كان ما صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن السنة وبيّن القرآن وبيّن الأعمال بأقواله وبأفعاله ما صدقوا بقول الله تعالى إنا نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم فنقول لهم هل في القرآن أن الصلوات خمس الظهر والعصر المغرب والعيشة والفجر أين الدليل من القرآن على أنها خمس هل في القرآن أن صلاة الظهر أربع أين الدليل من القرآن على أنها أربع معقودا هذا من السنة هل في القرآن أن صلاة الظهر سرية وصلاة المغرب جهرية أين الدليل من القرآن ما أخذ إلا من السنة هل في القرآن أنه لا زكاة فيما كان أقل من النصاب. ما أخذ هذا إلا من السنة هل في القرآن أن الزكاة خاصة أو عامة بما يكال أو يدخر ما أخذ هذا إلا من السنة أين تقدير الأن صباح القرآن وأشباه ذلك لا شك أن هذه أخذت من السنة أين في القرآن أن الطوافل بالبيت سبعة أشواط وأن السائل سبعة أشواط وأن رمي الجماري سبع جمرات أين هذا من القرآن؟ ما أخذ إلا من السنة وأين في القرآن الربا أن الذهب بالذهب ربا إلا ها هاء وهاء وعشباه ذلك كل هذا أخذ من السنة فمثل هؤلاء معترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن الله تعالى البيان الواضح وقد رد عليهم كثير من العلماء قديماً وحديثاً ورد أيضاً حديث يرد عليهم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن مثله معه عن السنة وقال يشك أحدكم أن يكون متكئاً على أريكته يأتيها الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله الحاصل. فأن هؤلاء ما اعترفوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يبقى ومتحيري صمع. يقول نسمع كثيرا عن عقيدة الأشعرية أو الأشاعرة فمن هو مؤسس هذه العقيدة؟ ذكرنا الكلمة أن أبا الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري كان في أول أمره تلميذ لأبي علي الجبائي وأبي الحذير العلاف وهم من المعتزلة ثم ناظرهم ووجد في مذهبهم اختلافا فترك مذهبهم ثم تتلمذ على عبد الله ابن سعيد بن كلاب وهو مخالف للأشعري ولكن له مذهب خاص في إثبات بعض الصفات دون بعض فبقي على معتقده نحو أربعين سنة وألف كتبا كثيرة على هذا المذهب وانتشرت كتبه وص... وصار الناس يعتمدونها ويعتقدون أن هذا هو معتقد الأشعري وهو بالحقيقة معتقد ابن كلام ثم في آخر حياته تبين له الصواب فقال لها كتابيني على مذهب الإمام أحمد المعتقد أهل السنة الأشاعر الموجودون الآن الذين ملأوا أقطار الأرض هم على معتقده الوسط الذي هو معتقد ابن وكتبهم معلفة على هذا المعتقد نختم بهذا السؤال يقول شخص يشهد أن لا إله إلا الله أو يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه صاحب معاصي ولا يصلي وقد يصلي في بعض الأحيان وذلك عمدا فهل يكون مخلدا في النار أم أنه يعذب في النار عذابا جزئيا ثم يخرج إلى الجنة بتوحيده لا شك على ترك الصلاة كذلك على ترك الأعمال يعني كالإفطار عمدا في رمضان وجهد شيء من أركان الإسلام أن ذلك يعتبر كفرا ثم إن العلم فرقوا ما إذا كان جاحدا لهذه الأركان أو كان متكاسلا ومتهاونا مع اعتقاده بأنها عبادات مهروفة وقائمة لا يخلدون إلا من كان جاحدا لهذه العبادات منكرا لفرضيتها وأما الذي يتركها تكاسلا فإنهم يعاملونه بالدنيا معاملة الكافر وأمره إلى الله في الآخرة يعاملونه بأن يستتيبوه ويقولونة أقموا الصلاة وحافظ عليها وإلا قتلناك فإذا قال أنا أصبر على القتل ولا أصلي فقتلوه في هذه الحال عاملونهم عاملة الكافر إذا صبر على القتل وقال لا أصلي ولو قطعتموني قطعا فإذا قتلوه عملهم عاملة الكافر نعوذ بالله من الآر ومن غضب الجبار نشكر صاحب الفضيل على ما أفاد به وآجاد من ذكر لمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وإجابةٍ على هذه الأسئلة وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين